وَمَا مُحَمَدُن إِلَّا رَسُولُ قَدِْخَلَت بِ قَلِّهِ وسُل وَمَاحَم مَدُن إِلَّا وَسُولُ قَِخَلَتْ مِ قَلّهِوسُل أَفَإِمَّ ومن ينقل على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقل على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين